بعدك بتحبه وبعده بيخطر على بالك بعدك بتحن اللويا اللي خيب أمالك بعدك بتحبه وبعده بيخطر على بالك بعدك بتحن اللويا اللي خيب أمالك يا قلبي حرام علي حلفت اللي إنك نسيت بتشوفه بتوقف دقاتك كيف حتى لو قفت حكيته يا قلبي حرام عليك حلفت اللي انك نسيت بتشوفه بتوقف دقاتك كيف حتى لو قفت حكيته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 هاجي كل رحت المطرح بتذكرني فيه وبتقلي هيدا المكان اللي كنا قاعد فيه هاجي كل رحت المطرح بتذكرني فيه وبتقلي هيدا المكان اللي كنا قاعد فيه بعدك عايشه الاوهام ذكرى من ماضي الايام لساك وباع الغراب يا قلبي شو بدك فيه بعدك بتحب وبعدك وبعده بيغفر على بالك يا قلبي منسيت وعم تكسب على حال بتحبوا وبعده بيخطر على بالك بعدك بتحن ويا اللي خيب أمالك يا قلبي حرام علي حلفت اللي إنك نسيت بتشوف وبتوقف دقاتك كيف حتى لو قفت حكي على بالك بعدك بتنط فوقك بعدك ما بتخطر على بالنا يعني يا قلبي ما نسيت وعمتك زباله